القلوب الى الحبيب تميلوا. الله. الله. كل القلوب الى الحبيب تميلوا. الله. ومعي بذلك شاهد. الله يسلح عليه. sallallahu aleyhi mustanfa alayka li rabbil